ذكر ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى أ ن ه كان ببغداد رجل يطلق بصره في المحرمات ويتتبع الشهوات ذكر فلم ي ت ذ ك ر وزجر فلم ينتجر فاجتاز في يوم من ا ل أ ي ا م بباب رجل نصراني فاطلع إ ل ى داخل البيت ف ر أ ى ا ب ن ة لهذا النصراني ج م ي ل ة فتعلق قلبه بها فحاول أ ن يدخل عليها فمنع من ذلك فحاول أ ن يتزوجها فحيل بينه وبين ذلك فلم يزل يتتبع أ خ ب ا ر ه ا ويراسلها حتى وقعت هي في حبه وهامت به واشقته فلم يزل كل منهما يرسل إ ل ى ا ل آ خ ر ويحاول أ ن يراه فلا يستطيع فاشتد شوقه إ ل ي ه ا حتى أ ص ا ب ه في عقله ما يشبه الجنون فحمل ثم أ ل ق ي في المارستان وهو البيت الذي يحبث فيه المجانين فكان لا يزوره إ ل ا صديق له ي أ ت ي إ ل ي ه ويتفقد أ خ ب ا ر ه ويخبره ب أ خ ب ا ر صاحبته التي يعشقها وفي يوم من ا ل أ ي ا م جاءت إ ل ي ه أ م ه فلم ينظر إ ل ي ه ا ولم يكلمها فاشتكت إ ل ى صديقه ذلك ف أ خ ذ ه ا بيدها ودخل على صاحبه في هذا البيت وقال إ ن ف ل ا ن ة قد أ ر س ل ت إ ل ي ك ر س ا ل ة مع أ م ك فاستمع إ ل ي ه ا فكلمته أ م ه فنظر إ ل ى أ م ه وسالها عن الخبر والحال وماذا قالت لك ف ن ا ن ه ف ب د أ ت ا ل أ م ا ل م س ك ي ن ة تخترع كلاما من عندها وتؤلف له أ ح ا د ي ث وقصص وتقول قد قالت لك كذا وهي تحبك وتهيم بك وتشتاق إ ل ي ك وتود لو ت أ ت ي إ ل ي ك حتى تسمع صوت ولدها وهو يقول إ ي ه حدثيني ثم ازداد هيمانه بها وشوقه إ ل ي ه ا وخرجت أ م ه وصديقه من عنده ثم جاء إ ل ي ه صديقه بعد زمان يزوره فلما جاء إ ل ي ه وجده متغير الحال هزيل البدن ف س أ ل ه عن حاله وقال يا فلان ما الذي غير حالك فقال ذاك المريض العاشق يا صديقي إ ن ي أ ر ى والله أ ن ه قد جاء ا ل أ ج ل وحان الوقت واقتربت ا ل س ا ع ة التي أ م و ت فيها وما لقيت صاحبتي في الدنيا و إ ن ي أ ر ي د أ ن أ ل ق ا ه ا في ا ل آ خ ر ة قال صديقه فقلت له س ت ل ق ى خيرا منها إ ن شاء الله في ا ل آ خ ر ة فقال لا أ ر ي د إ ل ا ه قلت له لا تبيل لك إ ل ى ذلك أ ن ت مسلم وهي ن ص ر ا ن ي ة فشهق ب أ ع ل ى صوته وقال هي ن ص ر ا ن ي ة و أ ن ا مسلم فلا نجتمع يوم ا ل ق ي ا م ة كلا ف إ ن ي أ ر ج ع عن دين محمد و أ ؤ م ن بعيسى والصليب ا ل أ ع ظ م فصحت به وقلت له اتق س الله ولا تكفر ما عند الله خير و أ ب ق ى فبكى و أ خ ذ يشهق حتى مات فتولى أ ه ل ا ل م ا ر ا ل ث ا ن ي أ م ر ه ومضيت أ ن ا إ ل ى تلك ا ل م ر أ ة فتحيلت حتى دخلت عليها فوجدتها م ر ي ض ة فجعلت احدثها عنه فلما علمت بموته صاحت وقالت أ ن ا ما لقيت صاحبي في الدنيا و أ ر ي د أ ن أ ل ق ا ه في ا ل آ خ ر ة و إ ن ي أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله و أ ن ا ب ر ي ئ ة من دين ا ل ن ص ا ن ي ة د ا خ ل ة في دين ا ل إ س ل ا م فنهرها أ ب و ه ا فبكت واشتد بكاها فقال أ ب و ه ا خذها إ ل ي ك م فلا أ س ا ك ن من طارقت دينها فوالله ما ل ب ت ت بعد ذلك إ ل ا يسيرا وماتت نعوذ بالله من الخذلان ووساوس الشيطان وكم من ا م ر أ ة ورجل تلددت منهما ل ع ي ن ا ن و أ ط ر ب ت ا ل أ ذ ن ا ن فكان ع ا ق ب ة ذلك الذل والهوان وعذاب النيران ولا يظلم ربك أ ح د ا من استقام على دين الله عاش عيش ا ش ع السعداء وختم ب خ ا ت م ة ا ل أ ت ق ي ا ء وحشر مع ا ل أ و ل ي ا ء ورافق ا ل أ ن ب ي ا ء إ ن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا م ا ت ش ت ه ي أ ن ف س ك م و ل س ي ل ل ع ل ا م ا ل ا س ل ا م ي م